بسم الله الرحمن الرحيم وعسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَغْصَانُهُمْ لَهَا خَاوِيَةً وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ مَا فِيهِمْ أَلَا يَسْتَقِيمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ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 قال ألم نربك فينا ولدنا ولبستنا من عمرك سمين وفعلت فعلت كلتي فعلت وأنت من الكافرين قَالَ خَالَتُهَا إذَا وَأَنَا مِنَ الْكَافِرِينَ كفررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِرَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ ثَمُنُهَا عَلَيَّ أَنْ أَعْبَدَتَ بَنِي إسْرَائِيلَ هَالَكِ رَعَوْنٌ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 رسول لكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن استخدت إلهاً وير لا جعلنك من المسجونين. قال أَوَلَوْ ذِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ.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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلما نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لشبعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب نوسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبئركم الذي علمكم السحر فلستم تعلمون لو خف عن أيديكم وأرض لكم من خلافه ولأصلبانكم أجمعين فاروا ضيع إن إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أيّاً أن وَصَرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَائِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُوحِيَ إلَى مُوسَى أَسْرِبْ عِبَادِي إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاسِرِينَ إن هؤلاء لشذمة قليلون وإن لهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاضرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم فذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون هُنَكَ لَا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ ابْعَثْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأُلْقِيَ مَا تَمَّ الْأَقْرِيبِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ معه أَجْمَعِينَ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 والذي هو يطعمني ويثفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هل لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلال مبين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 أَتَبِنُونَ بِكُلِّ ذِيعٍ آيَةً تَعْبَتُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمد لكم بما تعلمون أمدتكم بأنعام وبنين وجنات وعون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا كنك الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت تمود المرسلين إذ قال لهم أبهم صالح ألا تأتون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أدري من أدري إلا على رب العالمين فاتركون فيما ها هنا آمنين في جنة وعون وزروع ونقل قلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تفيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 كذبت قوم لوت المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوت ألا تتقون إني لكم رسول أمين أتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوحوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وذلوا بالقصة المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مخسرين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الأُولَىٰ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَكْرٍ كَذَّبَ بِهِ فَاِسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمُوا عُلَمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أُمَمٍ فَقَرَؤُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 فَرَأَيْتَ إِمَّا أَعْمَىٰهُمْ سَمِينٌ ثُمَّ دَاهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا رَهَمُ الْذِّرُونِ لِكَرَأْ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وَخُذْ جَنَاحَ حَمَامَةٍ ۖ لِّمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِمَّا صُنْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَكُونُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّ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 ألم تر أنهم في كل واد يهلمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا och ansvarande efter att de skämmarna och de skämmarna kommer att de de